بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل وقبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب, شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يَخْفَى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله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 كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فأخذهم الله, فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَ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 ويزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والأنعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات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 والملائكه واولو العلم قائما للقصص لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند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 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ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 وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ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 8- الله اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ 9- قُلْ إِنْ تُقْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهِ في وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير 11- يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عملت من خير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 Qul ən qün tüm tü hibbun allaha الله yuhbibküm allaha الله yuhbibküm allaha və yaghfir ləkum þunubəküm və Allah gəfūr rəhîm Qul ətiyyəlləhə və rəsəl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 وَما كُ تَ لديهم إذ يُلقُونَ أَقُلَامَهُمْ أَّهُمْ يَُْلُ مَرِييَم وَمَا كُ تَ لديهِم إذ يَخْتَصمون إذ قالَالَةِ المَلائكَةُ يَ مَريَم إِ اللَّه يُبَششِركِ بكَلِمَةٍ مِن إِ اللهَّهَا يُبَشّعُك بِكَلِمَةٍ مِنه اسمُهُ الْ المَسِيحُ عِسَابنُ مَرِييَمْ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَقْلُبُ مَا يَشَاءُ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 وَُنَبِّئكُم بِماَا تَأقُلونَ وَماَا تَذدخِعون فِي بُيوتِكُمْ إِ فِي ذَلكَ لآيَةَ لكُم إكُتُم مُؤمِنين وَمُصَدِّ قَلِّمَا غَيْنَ يَديّ مِنَ التَّوْورَاتِ وَلِأُوحَِّ لكُم بَعضَ ال الذيذ حُرّمَ عَلَكُمْ وَجِتكُم بآيَةٍ مِروَبِّكُمْ فَتَّقُ اللهَّه وَأَطِرُون. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ امنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين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 اِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ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 ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما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 آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَنَهَارًا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ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 والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم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 ان الذين يشترون بعهدي الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك اولئك لا قلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينصر اليهم يوم القيامه وَلَا يَنْطُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, لتحسبوه من الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِن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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَن عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عليهم لعنة اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 وَاتَّقُوا بَغْضَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُتُمْ على شَفاحُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَ قَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيينوا الله نَكُمْ آياته لَعََّكُم تهَدون وَْتَكُم مِكُمْ أَُّتُ يَدُونَ إلىى الْ الخَيرِ وَيَأمرُونَ بالمعروح.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 وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وام الذين بيضت وجوههم ففي الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون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 تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى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 لغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليس سواء ام من اهل الكتاب امه قائنه يتلون ايات الله يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون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 قُموت قل بغيضِكُْ قُلْموتُ بغَيضِكُم إِ الله عَليم بذاتِ الصُدور إ تَسَسكُم حَسَنَةُ تَسهُم وَإ تُصكُم سَئَةُ يَفرَْح بِه وَإ تَصوا وَتَتَّق لَا يَضوكُم كَيدهُم شَيْئ إِ الله بِنَا يَعمللونَ مُحي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 وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافَ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مسومين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 يَتَّفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا ذكر الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه فقد رايتموه وأنتم وما محمد إلا رسول محمد قد جاءت من قبله فإما تقتلوا أو على أعقابكم ومن على عقبيه فلن يضر الله شيئا الله الشاكرين وما كان لنفس أن بإذن الله كتابا مؤجلا ومن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 اِتَّصَدُّوا وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَاتٍ فَأَسَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ فَأَسَابَكُم غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا ثُمَّ أَ زَل عَلَْكُمْ مِ بعدْدِ الْ الغَن مِ أَمَنَةًُّ عَسَي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 يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 الشيطان ببعض ما كسبوه ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 ودين اولمما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم قل هو أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم Allah.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 119-لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110-يستبشرون بنعمة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 آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ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 قُل قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِذ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ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 وَلِلههِ مُلقُ السَّماواتِ وَالْأَرضِ وَلهَّ عَ كُلِّ شَيئ قَد إِ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَْأَْرض وقتتِلَ فيِي الَّْلِ وَنَّه لِلَ آياتِ لِعُولِأَلبَاد الذينَ يَذكُرونَ اللهَّه قامَ وَقُعودَو وَعَلَ وَيتفَكررونَ في خللْقِ السماواتِ والْأَرض رَبنا رَبنا ماَا خللَقت هذا بطلاًا سُبحانكَ فَقن عذاابًا الن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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تقذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم لَّا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ